المعنى الرابع من المعاني التي ذكرها السيد الخوئي رحمه الله للكشف وهنا انا اخالف شيئا ما الترتيب الموجود في كلمات السيد الخوئي فان المعنى الرابع هو ما سماه بالكشف الحكمي وهذا ذكره من بعد ما ذكر مختاره ولكني أنا أقدم ذكره هنا بعد ذلك ننتقل إلى ذكر مختاره إن شاء الله ومناقشتنا في ذلك قال من المعاني الرابع خامس مهم من المعاني من معاني الكشف الكشف الحكمي وفسر الكشف الحكمي بما يلي بتنزيل الملك بتنزيل هذا المبيع أو المشترى منزلة الملك في ترتيب جميع اثار ملكيه ما قبل الاجازه هكذا في السرب وعندئذ قال هذا مستحيل اصلا الكشف الحكمي مستحيل وذلك لانه التنزيل في جميع الاثار في القضايا خارجية القضايا التكوينية الواقعية معقول يقول الصلاة بالبيت طواف عليك ما يسمى الطواف عمل خارجي تكويني كذلك الصلاة عمل خارجي تكويني يقول نزلت الصلاة منزلة الطواف في جميع الآثار هذا ممكن لأن الصلاة حتى لو نزلت منزلة الطواف في جميع الآثار خب الصلاة ما راح تصير طواف الصلاة صلاة والطواف طواف لكنه في جميع الآثار تنزل منزلة الطواف هذا في التكوينيات معقول أما في الأمور الاعتبارية من قبيل تنزيل المطلقه منزله الزوجه الزوجه شنو هي الزوجيه امر اعتباري مو مثل طواف الزوجيه امر اعتباري منزله شيء تنزيل شيء منزله شيء في جميع الاثار في الاعتباريات اصلا ما معقول لانه لو نزل هذا منزله ذاك في جميع الاثار خب صار هو ذاك اصلا يعني لو قال نزلت المطلقة في ايام العدة منزله الزوجة في كل الاثار حتى في المضاجعة وفي كل شيء خب هذا هذه يعني زوجة هذه معناه ان المطلقة لا زالت زوجة والزوجية لا تنتهي الا بانتهاء العدة هذا معنى نعم في بعض الآثار معقول كأن, نقول كأن يقول نزلت المخطوبة منزلة الزوجة في جماز النظر إليها حتى ينظر إليها حتى لا يعبر علي عيب من العيب لأنه يريد أن يزوجها هذا معقول تنزيل في بعض الآثار تم التنزيل في تمام الاثرات كما يقال مثلا في المطلقه هذا اصلا معناه ان الزوجيه حقيقه موجوده فما صار تنزيل هذا بما انه ما صار تنزيل اذا الكشف الحكمي Gaat niet goed. Je kunt ervoor zorgen dat de mensen يكون هذا ال يكون هذا الشخص رتب عليه جميع آثار الملكيه لما لنا لدينا من ذلك لكن هذا وهذا أصلا نستظهره من الادله ونختاره ولكن هذا ليس كشفا حكميا يعني مثلا هذا الذي اشترى من الفضولي يفرض ان جميع الاثار تترتب فليكن وسنثبت ذلك على ما يقول الرحمن او ونثبت ذلك في دليلنا ونستظهره من الادله ولكن هذا ان نجعله كشفا حكميا فلا لان الكشف الحكمي معنى التنزيل الفرق بين الكشف الحكمي والكشف الحقيقي هو ان الكشف الحكمي نغسل غير المالك منزله المالك في الكشف الحق غلاء. ما ماكو تنزيل هذا الفرق وهذا هنا غير معقول لان تنزيله منزلة المالك في كل الاثار يعني صار مالك بعد قل ليش ما تقول مالك صار مالك هذه خلاصة كلامه رضوان الله تعالى عليه الان مناقشة اصل مختاره وبالدقة ما هو مختاره سنبحث ذلك في الأيام الآتية إن شاء الله أو ما في اليوم إذا سنحلنا الوقت ولكن كلامنا ونقاشنا معه هنا فعلا يكون عبارة عن أن تفسير الكشف تفسير الكشف الحكمي بالتنزيل لا معنى له فإن التنزيل إن هو إلا لغة من اللغات إن هو إلا صياغة من صياغات البيان قد يبين الشيء بصياغة التنزيل يقول نزلت نزلت المطلق منزلة الزوجة. خب يعني يريد أن يبين أنه يجوز تمت بها يبين بهذا الصياغة. هذا صياغة في عالم الصياغات لا بأس بذلك. لكن الفرق الحقيقي بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي مو هذا. وإنما الفرق الحقيقي بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي هو أنه في الكشف الحقيقي نكتشف عن وجود الملكية لذاك المشتري مثلا قبل الإجازة يعني نفهم أن الملكية كانت موجودة قبل الإجازة مو أنه حدثت الآن حدثت بعد الملكية حدثت بعد, بعد الإجازة الملكيه كانت موجوده قبل الاجازه هذا هو الكشف الحقيقي والكشف الحكمي عباره عن انه لا الملكيه ما كانت موجوده قبل الاجازه انما الان وجدت ولكن عليك ان ترتب اثار الملكيه السابقه رتب الاثار طبعا عندنا إذن هذا ما رح يمشي ما ممكن أن يمشي على جميع الآثار مثلا من جملة الآثار حرم التصرف في المال لو أن المالك لو أنه المال يعني في علم الله هل كان على المالك يحرم أن يتصرف في المال قبل الهزة لا ما كان يحرم أو أنه ال نماء الذي تلف تلف قبل الإجازة هم الآن يدخل في ملكي خبنا ما ممكن ما موجود حتى يدخل في ملكي لكن بقدر الإمكان ترتب آثار ملكية ما قبل الإجازة ترتب تلك الآثار بعد الإجازة هذا هو المعنى المعقول للكشف الحكم. اما ان لغة البيان شنو لغة البيان قول تنزيلك او اي لغة اخر لا ينبغي ان ندخل اللغات البيانية والصياغات البيانية والتفننات البيانية لا ينبغي ان ندخلها في فهم الحقيقة معنى الكشف المقصود هذا الاشخاص الذي نذكره هنا بعد ذلك نأتي إلى بيان المعنى الذي هو استاره أندف المعنى أندف التفسير للكشف الحكمي وقد اختلفت عبائره في تسميه هذا هذا شن سميه طبعا هذا ما اقول اكون تهافت في عبارته او انه ان عبارته متهافته لا وانما تعبيره مجرد اختلاف التعبير احيانا يقول en in een ander vak, het is niet kosher, en wel nagler. In een ander vak, het een يعني احيانا يقول ان هذا وسب بين الكشف و هكذا يعبر واحيانا يقول ليس كشفا ليس كشفا حقيقيا ولا كشفا حكميا انما هذا شيء آخر هذا العبائر المختلفة موجودة عنده طارثا يقول بان هذا الكشف هو في الحقيقة وسط بين الكشف والنقل يعني كأنما يسلم أن هذا كشف هذا الذي يختاره وسنشرحه إن شاء الله يسلم أن هذا كشف لكن شنو من كشف حقيقي أو لكنه يقول في الحقيقة وسط بين الكشف والنقل احيانا هكذا عبر وأخرى يقول أنه هذا ليس كشفا اصلا لا كشف حقيقي ولا كشف حكمي وانما شيء اخر لماذا لا يكون كشفا ولا نقلا لماذا لا يكون كشفا حقيقيا ولا كشفا حكميا يقول اما الكشف الحقيقي فالمفروض ان نكتشف ان الحكم بالملك كان ثابتاً قبل الإجازة نحن ما نكتشف أنه كان ثابتاً قبل الإجازة الناقل هو البيع أو الإجازة البيع ما كان ناغلاً لأنه بيع الفضول بعد بيع الفضول في حد ذاته ما يخلق الناقل والإجازة هم ما كانت موجودة تأخر وجودها ويستحيل أن تؤثر أثرا تحقرائيا إذن الكشف الحقيقي الكشف الحقيقي ما موجود الكشف الحكمي ما موجود لأن الكشف الحكمي قوامه بالتنزيل وقلنا أن التنزيل في نحن فيه لا معنى له ما له معنى للتنزيل لو نزل هذا من زلت هذاك في كل شيء لصار هو ذاك أصلا فلا هذا ولا ذاك وهنا نكرر كما هو نكرر أحنا نكرر قبل ما ندخل في بياني مختاره نكرر نفس الكلام الذي قلنا وهو أنه تفسير الكشف الحكمي بالتنزيل أصلا غلط التنزيل إنما وصياغة من صياغات وتفنن في العضائر لا أكثر وذات فالتفسير الكشف الحكمي بذلك لا معنى له هذا تكرار لما سبق. وعما ما هو مختاره وماذا يريد أن يقول رحمه الله مختاره كالتالي بالشكل الوارد في التنقيح وكذلك في باغي تقارير بحثهم تقريبا نفس البيان موجود يقول المعتبر سابق والاعتبار لاحق يعني بعد أن حصلت الإجازة يعتبر أن هذا يعتبر الملك السابق الملك السابق يعتبر وهذا ليس كشفان لأن هذا الملك السابق قبل ما وليس فليس كشفان حقيقيا ولكن الآن ترتب كل آثار الملك السابق بالمقدار الممكن الاعتبار متأخر والمعتبر سابق ولا تقول أن هذا تناقض وما معقول أن يكون الاعتبار متأخر المعتبر السابق لا تقول هكذا ذلك لأنه المجيز حينما أجاز البيع السابق في عالم اعتباره هو اعتبر الملكية السابقة الآن الآن اعتبر الملكية السابقة لأنه يقول أنا أجزت ذاك البيع فذاك البيع كان مفاده الملكية في في ظرفه في ظرفه هذا حينما اجاز في عالم اعتباره ثبت ذاك المعتبر والشريعة هم امضت وإلا لو لم تكن تنظيم معنا بطلان اصل بيع حتى بعد الاجازه الشريعة هم امضت إذن الان خلقت ذاك المعتبر السابق الان اعتبرته وبما ان الاعتباران في زمانين فلا تعرض بينهما ما دام الاعتباران في زمانين في وان كان المعتبران في زمان واحد يعني في آن واحد يفترض وهو قبل الإجازة هو حين البيع يفترض أن الملكيه للمشتري وليس لصاحب, لصاحب الكتاب الأصلي يفترض هكذا قبل ذلك هكذا يعتبر وبعد ذلك يعتبر العكس يعتبر أن المالك ذاك المشتري وليس المالك الاصلي فالمعتبران في زمان واحد، لكن اختلاف زمان الاعتبار كافي في حل المشكله وفي عدم نزول التناقض والشريعه امرت كل الاعتبارين والمعتبر تبع للاعتبار في ع... لانه قضيه اعتباريه في عالم الاعتبار المعتبر تبع للاعتبار في الزمان الاول كان الكتاب ملكي انا المالك الاصلي هم هم عندي يعني ما بعرف وهم عند الشريعه لأن الشريعة ايضا مو ملكي، الشريعة لا تعتبرني غاصبة ولا تعتبرني خارج الكتاب من ملكي طبيعي ملكي. وبعد ذلك هم أنا اعتباري اختلف، اعتبرت ذاك الملك السابق وهم اعتبار الشريعة اختلف لأن الشريعة أنضت. فرضنا أنها أمضته إلا لبطل الفضولي حتى بعد الإجازة فرضنا أنها أمضت إذن صار ملك غيبي وليس ملكي يقول لو كان زمان الاعتبارين واحدا استحال. يعني في المعتبران واحد فد في زمان واحد لو كان زمان الاعتبارين واحدا استحاد لأن هذين الاعتبارين إنما جاء لأجل آثار عملية والآثار العملية ما تشتنف فلو أنه في زمان واحد الشريعة تقول هذا الكتاب ملك للمشتري يا أيها, الأصلي لا يا أيها المالك الاصلي الكتاب ملك للمشتري وهم يقول يا أيها المالك الأصلي الكتاب ملكك هذا مستحيل لأن هذا طريق إلى إلى افتراض آخر أنا استغل مثلا الاستغلال بالتصرف هذا أثره الاستغلال بالتصرف خل إما أني أنا استغل بالتصرف أو هو يستغل بالتصرف ولا يمكن أن نكون معا مستغلين بالتصرف. اما اذا اختلف زمان الاعتبار رغم اتخاذ زمان المعتبرين بعد كل مشكلة ما ترد دا كان المعتبر بالامس ملكيتي انا و اليوم المعتبر معتبر الامس قبارة عن ملكية المشتري. وما أن الاعتبارين في زمانان، في زمانين بعد كل مشكلة مو موجودة. يقول رحمه الله: نعم هناك مشكلتان تثاران في المقام. إلا أن هاتين المشكلتين محملتان حسب ما هو يقول. المشكلة الأولى يقول رحمه الله يقول ما أثاره شيخنا النائم شيخنا النائم أثار ذلك فقال شيخنا النائم أن المتضادين من لزمان واحد لا اجتماعات خب هذا ملكي او ملك المشتري ملكيتي مع ملكية المشتري غدا لا اجتماعات ان هذا الا شبيهان حسب ما هو ينقل عنه استاذيه شيه النائني ان هذا الا شبيهان بالخروج من الأرض المخصوبة حيث قد يقال في الخروج من الأرض المخصوبة أن هذا الخروج قبل دخولي في الأرض كان حراما لأنه غصو فتقول لي الشريعة لا تدخل حتى لا تخرج ذاك الخروج حرام ترى لكن بعد ما دخلت مصيانا نفس الشريعه تقول لي اخرج الخروج واجب صار سمان الحكم اختلف زمان الاعتبار اختلف لكن المعتبران في وقت واحد زمان الاعتبار زمان التحريم كان قبل دخولي زمان الايجاب بعد دخولي لكن زمان العمل واحد زمان هل الخروج اللي بعد الدخول انا اخرج هاذا صار اولا واجب بعدين صار أو كان اولا حرام بعدين صار واجب طب هذا ما ممكن نعم كان بامكان الشريعة ان تقول لا تدخل يمنعني عن الدخول بس مو عن الخروج بعد الدخول لا تدخل انت ما بي لا تدخل واحنا لما ادخل يقول لي اخرج اما من اول يحرم علي الخروج وبعدين يوجب هذا التناقض ما نحن فيهم من هذا القبل هذا اشكال الشيخ النائيني حسب نقل الشيخ الخوي يجيب على ذلك يقول في الاحكام التكليفيه كلام الشيخ النائيني صحيح وجوب وتحريم خروج هذان حكوانا تكلفيا فقبل دخولي يحرم علي ذلك الخروج الآتي وبعد دخولي يوجر <تصفيق> هذا صح هذا ما ممكن تنقص. لأنه لأن الأحكام التكلفية حاكية عن ال ملاكات المصالح في المتعلق هذا خروجي بمصلحة لو لا ان كان خروجي هذا بمصلحة فتحريمه امس حينما حرم علي خروج اليوم كان غلط واذا بمفسده فاجابه علي في اليوم الثاني غلط لو لو ولكن هذا الكلام لا يجفي لا ياتي في الاحكام الوضعيه من قبيل الملك الملك حكم وضع الاحكام الوضعيه لا تتبع مصالح ومفاسد في نفسها وانما بالتعبير بمعنى المعاني المعالين نستطيع ان نقول ان المصلحة والمفسده في الجعل ليس في نفسه قبل قبل صدور الاجازه كانت المصلحة في ان ينفع الملك من المشتري يقال هذا لا نعتبره مالك لكن بعد صدور الاجازه صارت المصلحه ان يثبت نفس الملكيه السابقه يقول ايه من قبل الاجازه انت مالك مجرد اعتبار الملك وعدم اعتبار الملك. اعتبار انك مالك و اعتبار انك غير مالك وهذا مجرد اعتبار في عالم الاعتبار هذا خلاف لا ترد فيه ونا والمصلحه والمفسده مصلحه ومفسده في نفس المالكيه وعدم المالكيه ما موجود حتى نقول يتردد إنما المصلحة والمفسد في الجعل فأمس جعلني أنا المالك ما دمت ما مجيز وهي اليوم جعل المشتري جعل المشتري بلحظة أمس مالك فهذا لون ونوع تسميه بالكشف أو أي شيء تسميه هذا نوع ولون من ال من حكم من سمي كشف حقيقي لأنه أمس حقيقة ما كان مالك ومن سميها من ناقل لأنه الآن يحكم بأن ذاك الوقت مالك فمن سمي ناقل والدليل عليها أصل الدليل على نفوذ الاجازه إذا ما عدد دليل على نفوذ الإجازة يخلقونه في الفضول باطل نهائيا باطل فما دام عدد المفروض أنه عدد دليل على نفوذ الإجازة فحينما يوجد عدد دليل على نفوذ الإجازة لا معنى للأن ننتقل إلى النقل ونقول الآن يحصل لا مجيز أجازة ملكية ذاك الوقت والشريعه ايضا ااا انها شرعت تنفيذ الاجازه ونفود الاجازه يعني شرعت ملكيه ذاك الوقت هذا خلاصه كلام السيد الخوي مع الاشكال الاول ومع جوابه هو على هذا الاشكال هذا طالعوا الكتاب ودققوا باكثر حتى نناقش نفس هذا المطلب وبعد ذلك هم ننتقل الى الاشكال الثانيه الذي هو يذكره ان شاء الله